وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النِّسِيَّةِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمنهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نير جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 اتَّقِ اللَّهَ وَكَلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاؤضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَادِبَتْغَوْلَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفعوا طائفة منكم تعذب طائفة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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقْمُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا, يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 وَإِذَا أُنْزِلَ السُّورَةُ أَنْآمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوطُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوطُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَاكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْمْضَيَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفَرُونَ ومن <تنفقون> حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصير الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم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 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا